إخواني في الله نحييكم من قلوب مفعمة بالود والحب والاحترام وندعوكم دعوة إسلامية وننشدكم يا هلا مرحبا فيها دعوة حقيقية للتمسك بالدين الحق ونشر مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الدواب لسقاع الدين تربي وإذن سيقا عندنا في الربح والكرام لكم والكرام ما يضيع عند قوم انتحاموا على دينها والكرام لكم والكرام ما يضيع عند قوم انتحاموا على دينها سي قاعد لا تربي انتم الصمود للعلا على لا الصمود على مرحبا لا مرحبا بلسود رافعين البنود حمين الحدود من عدو ولا مرحبا مرحبان بلسود رافعين البنود حمين الحدود من عدو ولا دود يا لا مرحب مرحب بالجميع الدواب لسجال الكرام لكم والكرم ما يضيع الدقام تحاموا على دينها لكم والكرم ما يضيع الدقام تحاموا على دينها يا هلا مرحبا مرحبا بجميع الدواب لزجاجنا الر انتم ورد الورود انتم رمز الصمود للعلا والصعود على لاجل جدود انتم ورد الورود انتم رمز الصمود للعلا والصعود على لاجل جدود يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان لسي قاعدينا في الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان لسي قاعد مرحبا بالسود رافعين البنود حمين الحدود من عدو ولدود مرحبا بالسود رافعين البنود حامين الحدود من عدو ولدود يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان لسي قاعد لربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان لسي اهلا مرحبا مرحبا بالجميع الديوان اللي عندنا بتربي يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع الدواب اللي عندنا بتربي